الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد الله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 هيا على هيا على كبير الله هو كبير لا اله الا الله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 له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اتى الامانه وبلغ رسالته ونصح الامه وكشف به الله الغمه وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى اتاه اليقين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 ولا تموتوا الليلة وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكون ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وغز منهما رجالا كثيرا ونساء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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي الى مين محمد صلى الله عليه وسلم وان شطر ومحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخ في الله ما هي الاسباب التي تؤدي بالظالم الى ظلمه للعباد هل المال يكون سبب الطغيان على عباد الله ام ان المنصب والكرسي سبب للطغيان والظلم بين الناس ام ان العزوه وقصره الرجال في العائله هم رجل شديد يركن الظالم عليهم لظلم العباد أخي في الله إذا دعتك قوتك لظلم الناس فتذكر قوة الله عليك إذا كان مالك هو سبب الظلم للناس أقول لك والله غزائل السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون اسمع اخي في الله يقول المولى عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يكون ربنا سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا وهيئوا قال فيهم قلبون يقول اللون سبحانه وتعالى في اللون الاخر من الوان الظلم انا وهو ظلم العبد لنفسه بشركه وبعده عن ربه يقول في الحكمة لقمان الولده يقول يا بني لا تشرك بالله الا الشرك لظلما عظيم ويؤكد في هذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون صل على سيدنا النعم ساصرر عليك بعدما ننتهي من المقدمه الشرعيه من ايات واحاديث نبويه ساصرر لك نهاية الظالم نهايه اليمه لم يكن ظالما ومجموعه من الظلمه اصلها على عجالة من وقت ان شاء الله تعالى ولكن اسمعوا هذا الحديث الكرسي يكون فيها المولى عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي وانا ولكم واخاكم وانتم وجنكم كانوا على افكار قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو انا ولكم واخاكم وانتم وجنكم كانوا على افكار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه صل على رسول الله يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اتق الظلم فإنه ظلمات ظلمات يوم القيامه ويكون ايضا صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد الشبر طوقه الله في سبع اراضين في سبع اراضيه والاحاديث تدل على هذا الامر وكثيره منها انه قال صلى الله عليه وسلم ان اتقي دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبينه اعجاز وفي موضع اخر كل ثلاثة لا ترد لهم دعوة منهم دعوة المظلوم يسكنها تحت الارش ويقول لها وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين ما لأراكم لا تصلون على فايد الخلق انتم في مسجد الانصار هنا مش بيصلوا على الناد ولا هاي والله من رجلك ما هو هندفع هنشتغل مع بعض ولا لم من عدة وراه واحد على جيدنا النابي نشتغل مش هتصلي لم من عدة وراه واهعمل حنا خلصنا خلبة خلص كده خلصت صلى الله عليه وسلم يكون في الأثر لعبد الله بن سلام ذلكم الصحابي الجليل كان حبرا من أحبار جهود وآذب الله له بالخير فأصبح من اعمده الاسلام عبد الله بن سلام يقول في الاثر الموقوف عليه لا مرفوعا اثر موقوف على عبدالله ابن سلام ان الله لما خلق الخلق وقفوا على اقدامهم فقالوا يا ربي مع من انت قال انا مع المظلوم انا مع المظلوم انا مع المظلوم ويقول يزيد بن عبد الحكم أنه لم يخف في حياته من أحد إلا من دعوة مظلوم عليه ويقول الإمام مرديني رحمه الله أن الله ينصر الأمة العادلة حتى يمسر الأمة العادلة حتى ولو كانت كافرة ولا ينصر الأمة الظالمه حتى ولو كانت مسلمة اخي في الله امر صعب ان يوم العياده شنائ يكون من اللي عملته من اعمال ضاع بسبب واحدة واحده لعبد من عباد الله يقول في هذا المعنى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا المفلس الذي ليس لديه درهم ولا متاع قال ما لا بل ان المفلس الذي ياتي يوم القيامه وقد شفت هذا وشتم هذا وقذف هذا فيؤخذ من حسنات هذا الى حسناتهم فإن فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالم ثم طرح بها في النار امر صعب ان العبد يتجبر بظلمه ليه سندين من سند الدنيا اما مال اما عيال عيلته كبيره اما الكرسي اما و اما ولذلك يأتي سبيان الثوري رجل من علماء المسلمين يأتيه رجل الخياط خياط يقول له شوف عجل تشوف الظلم من القياس بتاعه الزهاء اللي فيه بيقول له انا بخيط الاميس بتاعي الاميس والامير هيا رجل ظالم انا بخيفه الامير هل انا من الذين ركنوا للذين ظلموا فالاي ايه ولا تركنوا الذين ظلموا فلاتكنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار من ركنوا قالوا لا دا انت الذين ظلموا انفاسهم والذين ركنوا للذين ظلموا هم الذين باعوا لك الخيط والامرة ده انت ظلم نفسه تخيل عشان بيخيط قميص لواحد الظالم عبده سفيان الثوري انه ايضا من الظلمة من الظلمة والنهاية وخيمة عقبها خطيرة للظالم اعجبت النمرود لما تحدى بظلمه إبراهيم والذي تحدى إبراهيم فقد بيقول ايه انا اياه انا يحيي وامير الم الى الذي حاد إبراهيم في ربه ان اتاه الله المرق ان اتاه الله المرق اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي وامير قال انا يحيي وامير قال إبراهيم بالعله الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فروعه الذي كفر والله لا يهدي القومه سموهم ايه الظالمين ليهتوا ماوضه تعلموا الادب بعوضه تعلموا الادب ما كانش طيح الا حدان ياخذ على راسه باللعن يستريح لماذا؟ ظلم الرهيب هذا بيتعدى على الله بيتعدى بظلمه على الله ولما ظلموا قوم نوح نوح عليه السلام فدعا ربه واني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء من منأمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد كدس. وحملناه على ذات الواح وتصم تجري بأعيننا يا, يا الله على عقب الركبة يغراه كل مروح في الميه إلا تمين مؤمن أو اكثر قليلا مع الوحى عليه السلام مية من فوق ومن تحت نزل من فوق ومن السماء ومن الأرض يطلع أبناء جبل أرساوي الى جبل الأعاصم من الماء يلا يا ولد الأعاصم اليوم من أمر الله في نهاية النواه يموت مرص نحيت تموت القوم كلها يا لكم بسبب ظلمهم ده لا تشرك بالله ان الشركه لظلم عظيم هذا لون من الشركه لون ظلم خطير ولكن هناك لون اخر من الظلم ظلم العبد للعبد خالد بن برمك كان حاكم على بلد له اولاد له منصب حاكم امير بلاد ولهم مال جمعهم من الحلال ومن الحرام وفي يوم من الايام بعدما قتل وسلم ولهب من البلاد ومن العباد صلف الله عليه حاكم اخر سلب منه ملكه وقتل اولاده واخذ نسائه شابا وتقل هذا خالد بن برمك سجينا في زنزانه هو هو الاكبر في زنزانه في الحقير فانه يقول له في الزلزانة يقول له مو خالد بن برمك اللي كان حاكم وكان ليه صورات وجوالات في بلاد وحاجة عظيمة اوه فيقول له يا بتاع اليوم نحن في هذه الزنزانه الحقيره لا نعرف سببا من احد لا نعرف ليلا من نهار، لا نعرف ساعة من ليل ولا ساعة من نهار. بعدما كنا نحكم البلاد وكنا نصول ونقول يا ربك ماذا حدث لنا فيكون له ابوه خالد بن برمه يقول له يا ولدي انها ما ادراك انها دعوة مظلوم دعاء علينا في ليل مئيس رفلنا الله ولم يضع الله دعوة مفتور بسببها سلب منه ملكه سلم منه ملكة وأمير آخر كان عنده رجل من أتباعه هذا التابع الحقيق بوجوده جنب الأمير يركن إلى ظلم العباد فدعته ضعفه ودعته ظلم إلى ظلم رجل صياد فقيس واحد اصطاد سمك يا قال له تعالى هادي السمكه دي يقول له انا انت ده انا اللي واخد على عيالي واكل انا واصالي يقول له ايه طب اسمح حقها يقول له ما اعرفش انا مين جيبيه سير ده اقول جيبا يقول لما ادرا اقول غفره بيسموها ساعات اقول يعني ايه ده واقول ما هو هياخد هياخد ده صاحب الأمين يا هتعمل له ايه فأخذها منه عنوه أخذها منه عنوى في المن وإذب المظلوم يبعو دعوة على هذا الرجل بعدما يذهب الى بيته تشكه شوكه من, من, من هذه السمكة فيدخل بعدما يأكل هذه السمكة وفي الليل يجد سخونة في يده يذهب الى الطبيب يكون لابد من مكر الصباح شوك عمل الصديد وغير غريب. لازم نقطع الصباح فكنت عصواعا من كف يديه وفي اليوم التالي الغير غريب وصلت الصباح الاخر فيقول له لصبيب لا بد من بثر الصباح التالي يبتر الصباح التالي ثم يقطع الصباح التالي ثم الرابع ثم كف يده كله قطع وفي يوم من الأيام يرى في رؤيا هاتف يكون له ظلمت العبد المسكين. فداء عليك فداء عليك ولو لم ترد المظلرة لصاحبها لقد تعلق قايلة ما ايربا ايربا سمكا من صياد مسكين يطلطع ايدها عشان قدرها ولذلك اعددت لحضراتكم نبدة صغيرة عن حكم ظالم اسمه حقام يوسف الثقفي لو سرى تلكم ظلم هذا الرجل عوزين نهر النيل ده الفضي من المية ونملى دم عشان يقول ده الدم اللي قتل به الناس اتل من الناس من المؤمنين ما قتل وسلم من الاموال ما سلم وغير ما غير كان حاكما على العراق اسمع اخي في الله وانظر الى الظلم وعاقبته انظر الى القوه انظر الى المال انظر الى السلطان انظر الى الحاكم لما يحكم بغير شرع الله انظر ما حدث. لك يصعد في يوم جمعة على المنبر وكان ذلك في شهر رمضان وفي اهل العراق بعد ما يولى من قبل عبد الملك بن مروان على اهل العراق يصعد على المنبر سبل البداية ينادي في اهل العراق يا اهل العراق يا اهل النفاق يا اهل الشقاء يا بناء الافاعي يا بناء العقائف اني قد وليت عليكم وقد احضرت لكم معي صوتي يعني الكرباء بتاعي ولكن افتقدته بالارض مني، فاحضرت لكم سيفي هذا فمن لم يكن له لي والطاعة قطعته بسيف هذا البداية البداية قوه البداية ظلم ظلم وحده من عليه ظلمات يظلم من يظلم اصحاب النبي واغلاء اصحاب النبي لن نتعدى على هؤلاء فقط بل يتعدى على النبي ويتعدى على الذات العليه لله عز وجل وسأسرد لحضراتكم ولكن بعد ما صلي على سيدنا انظر اول ما بدأ بالكلام تكلم بشيء من الاذى لنبي الله سليمان يقول هذا الحاكم الظالم حجاج يوسف الثقفي يقول وهو على المنبر ان سليمان هذا كان اناني كان أنامي. لان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدني لكن انا عندي المال مثل ما كان عند سليمان وعندي ملك افضل مما كان عند سليمان انظر لهذا دمرود يتعدى على من على نبي الله سليمان ثم ياتي بعبد الله ابن الزبير بن عواض من عبد الله ابن اثماء ذات النطاقين اثماء بنت الصديق صهر النبي نعم الزبير ابوه من الزبير هذا هو حواري رسول الله نعم انظر اخي في العالم انظر ماذا قال اهلات الجواروت صلب الله بن الزبير بن العوام واراد قتله واراد قبل ان يقتله يسل فجاءت امه اسماء فكان عند ذلك الوقت سنها قد وصل من السن ما وصل حتى انا كانت فقدت بصرها كانت كفيفة البصر في هذا الوقت فتحسست الكون حتى ان وصلت الى عبد عبدالله وهو مصلوب تخيل ابنك مصلوب على ايه جزع شجره وهيتقتل وانت مين بقى يعني ناس ست ناس ما بعده غنشه اخت مين اخت ام المؤمنين عيش فيا هذا الوقت وقبل ان يهيها تكون ولدها يا عبد الله اصبر واحتسب نفسك مع الصبر يا عبد الله لا يضر الشاه ذبحوها بعد ثلاث الخوا بعد ذبحها تصبرت لها ويجيلها الحاكم الظالم يريد ان يزيء شيء من الازلاث يقول لا يا اماه قالك حاجة قالت بكل عزة بكل كرامة او منك انا احتاج او منك انت احتاج انت من قال انا حجاج امير البلاد قالت انفت من سقيس قال نعم من سقيس قالت فيها قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما رأيكم تصلون على النبي انت ولا يا جماعة؟ قالت له قالت في الخلق صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقي الكذاب وظالم اما الكذاب فقد رايناه هتي هي بموقف كلمه ثوريه لا تاخذ تحت بطه ويمس يعني مش حقوق كما يقولون ولا اي كلمه طيبه تضحك عليهم لكن تقول له لا تخرج لا يقول يخرج من عندك يا اخويا انت كذاب وظالم والكذاب عرفناه والظالم انت ثم منصرف اسماء صيغت ابنها ابنا عبد الله بن صبير بن عروه لم ينتهي عند هذا حاج بل يقول عن عن ابن مسعود رضي الله عنه بعدما مات يكون لو ان عبد الله بن مسعود عبد الله بن ام عبد هذا حي لقتلته الان لا تقرؤ بقراءه ابن أم عبد ولو انكم ما عثرتموني بالاخر ذي لغيرت احرف القران نهائي لغاية احرف الكرآن هذا انظر للعطور انظر للظلم انظر للفجور للكوه ماذا يصلح يدخل عليه انس بن مالك كان خادما لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يصب انس بن مالك فيخرج ويبكي انس بن مالك ويرسل رسالة الى عبد الملك بن مروان يقول له فيها لو خدم رجل من أحد أحبار يهود أو النصارى لكرموه وأنا خدمت رسول الله عشر سنين ثم اشتم من أميك انظر العدود لم يكن عند هذا حتى فحاس بل يمر على المساجين في السجن وهم بصرخوا الورأة الكزر يا حجاج يقول لهم ريشد نفسه بمن بالله ما يقولش الكلام ده اللي لأهل لاهل يوم من ايام اخفوا فيها ولا تكلموه يعدي على المسجدين ويقول كده فيها ولا تكلموه حتى انه وصل بظلمه لقتل العلماء قتل رجل من افاضل العلماء هو سعيد بن جبير ولو قصة اخيها على حضرتكم وقت من خبه الاولى ان شاء الله بعدما يعلم سعيد بن زباين انه حجاج اراد قتله يقرب منه الى مكه ويعمل عمرتين وحجتين ويوصل حجاج وابدا من الحراسه كلاب حراسه يبعثهم بالبلد كده ايه عليه عليوتو فيذهب الكون الى سعيد بن زباين ويتم الابضع عليه في مكه ورجعين الى العراق يا عراق مكبل بالشراشيل وهم في الطريق راجعين تنزل المطر شليل في الطريق يختبوا في بيت راهب نصراني يربوا سعيد بن غبير في حضرة ويخش دم في حضرة واجى سعيد يقوم الليل تخيل رجل الموت بينه وبينه العذاب مكبل بالحديث لا يلجأ إلا لله ولا يستعين إلا بالله ولا يلجأ لضريح ولا يلجأ لولي لا يلجأ إلا لله ولا استعانة إلا بالله ولا استغاثه إلا بالله عقيده سليمة وإيش بالراهب النصراني صاحب البيت يغطاظ في بيت مسلم وعمال يصولي كمان يضعي اسد أسد وانسى الاسد ويدخلهم على سعيد بن زبير وهو ساجد بين يدي بي الله يقوم فيقف فيركع فيقوم فيسجد والاسد عن يمينه وانساه على يساره كأنهم كتتين الفتين جالستين بجوار سعيد بن زبير فيدخل هذا الرائد يجد سعيدا يصلي والاسد وانساه جالسين عن يميني وأناسا ولن يصنع ما أشبعه شيئا فينكب هذا الراهب على يد يقبلها ويقول له علمني دينك قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فأصبح هذا الراهب من اهل الاسلام والمسلمين على يد سعيد بن زبير ويحاول يهربوا يهربوا يخرج واسم القوم بسرعه يستنتظوا من امين فيخرجوا ويجروا وراه يمسكوه وياخدوه على فين على الحاجات يوسف السكافي يدخلوه عليه مكبر الحديث وانوحدهم وممكن كلمة مداهنة فيها شيء من مسح الجوخ اعدي العملية ويوديمش جنب الحيط وما تخليش حد يكال يا عم يا عزي اللهم بالعيرين ممكن يعني دنيا شوية في القلب يعني لكن لا هؤلاء كلهم عرفوا فضل الشهادة عرفوا انهم كيف يعيشون بعقيدة سليمة ان الله هو الرزاة ان الله هو المحي ان الله هو المميت الله في قلوبه يا عباد فيقول له وانظر لهذه المناظرة واخر المشهد بين الحجاب وبين سعيد وبعد عيبون بثلاث ايام وانظر لهذا المشهد يقول من أنت هو عارف ومين يقول من أنت يقول له سعيد ابن زباد قال ابن شقي ابن زباد قال امي اعلم باسمي منك امي اللي سمتني قال شقيت وشقيت امك قال الله اعلم بالاشقياء من السعداء قال له يا سعيد يا سعيد ما رايك في محمد قال هو نبي الله اخرجنا من الظلمات الى النور نبي هدى صلى الله عليه وسلم فكل موالخ بها بقر قال هو اول من انطق الشهاب هو خليفه رسول الله رضي الله عنه وارضاه يقول له في علي يقول هو امين المؤمنين ابن عم رسول الله وصهر رسول الله كرم الله وجهه قال وما رأيك فيه انظر اخي في الله انظر لهذا المشهد من المفترم ان يكون الكائمة بلا عام يخرج من هذا السجن او من هذا الموت من الملكة ان فلينزل كل رجل ولتنزل كل امراه ولينزل الغفار ولينزل الرجال والنساء الاقوياء منهم الضعفاء فالكل ينزل يكون له ابا وامي فيه ورغمات المال احذفوا فلوس على دماغ شوف الرقاصة اللي بتروس واحذفوا المقطع على دماغة يبقى الاشوال لما يرى الوهم وحذفوها من الزعب يخذفوها فوق دماغ سعيد له سعيد يقول يقولوا الاولى لك انت تصدق بهذا المال فتنفقه في سبيل الله يا تقرامتك من النار يوم القيام يقولوا ما قطولي بيراقصة وعازف. حاكم بها براحته قطولي بيراقصة وعاذب ادخل العود والرئيسة رأسة دروس وسعيد عمال ابن زبان يبكي يبكي وحاجال عمال يضحك يضحك ماشي عمال يستهدأ بالناس يضحك ورأسة دروس فقالوا ما الذي يبكيك انت انتربت ولا ايه هو طلب وصل بحده لك للدريدة انطرابت قال والذي نفسي بيده لم ابكي من طرب ولم اسمع لغناء, لغناء هذه المطربه ولكن يبكي على هذه المرأة التي تقف امامنا دون ملابس في بغير وجه حق وابكي على هذا العود الذي كان شدرا يسبح بحمد الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه تسبحه كل فيما ينهر بكوها وكل سؤال اللي عليه ردود بليه فيقول والله قال الحرس تعالى اكلوا اكلوا الله سؤال ايه ما فماشي صوتوا باوضوا بسرعة يوجه نفسه للقبلة يقول وجهت وجهه لله الذي فطر السمهود والقبل حنيفة وما اهنا من المشركين يقولون لا تعطوه شرف القبلة غيروا وشوا الناحية التانية ابدوا داهروا للقبلة وابدوا وجه القبلة اللي صاروا ليه فيضحك سعيد يعلم انه جاهل جاهل بالدين قال سعيد ابن جبيت فاينما تولوا فسمى وجه الله يقول لهم انه هو عليه ما تدخلوش في يقول لهم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طالة اخرى يقول لهم اذنحوه لا ارمان اصنع اسمح صوته اذنحوه فيصبح سعيد ابن جبير وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بيكون اللهم لا تولي الظالم هذا على أحد من بعدي اللهم لا توليه على مؤمن من بعدي اللهم لا توليه على مؤمن من بعدي بعد انظر لجهاية الظالم بعدها تلت أيام تلت أيام ما ينمش كل يوم يدخل في السرير وينام يقول مفضوح يقول له ناس ما يا حجاد يقول له ما ليوماني سعيد ما ليوماني سعيد كم من الجنال حصل ما ليوماني سعيد ما ليوماني سعيد يقول لهم يأتيني في الرؤية وكعلم القيامة قد قامت والله يقول للملائكة اقتلوا سهل حجاد بكل قتل قتل بها مؤمن مرة واقتلوا بسعيد ابن زبير سبيل مرة. واحد الله ويأطلوه بسعيد ابن جبايل سبعين مرة ويقعد يقول الله هذا الكاثر هذا الظالم يقول ما له ما يسعيد ما له ما يسعيد ثلاثة أيام حتى يموت بعدها وكان حسن بصري ينظر إليه ويقول اللهم لا تقبر منه دم ولو كنت شيب يموت وهو طيب لله لانه ظلم كثير وسبق من الدماء كثير ولا يحتسب الامر ابدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما منعوذ بكتابه في بخماله فيقول فأقول يا ريسني نفوس كتابي ولن ما يا ليت أكادت القاضيه ما أهدى عني معنية هلأت عني سلطانيا Słyszysz o tym, co jest يسكي فيصل له اليوم هنا حميد ولا إلا من لا أكله إلا بالعالمين والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة أهل العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي لهم على سيدنا محمد في الآخرين وفي لا الأعلى في كل وقت وعين أخي في الله ترى في حياتنا الطبيعية البسيطة دي بيوصل بينا صل لبعضنا البعض تجد ان الجار ممكن ينزل لجاره اللي في البيت اللي جنبه بسنجة أصل جار ليه ويدعمه وليه عيلة من عيله كذا وكذا ويتجمعوا بالسلج والجنازير وميت النار والتاني مسكين يا دوب عندوش خمسين واحد صحابه بس ولا حاجه وتكون المعركة بين الظالم والمظلوم بين المسلم والمسلمه اقصد اقول فبقوه الانسان تعذر تجد ان امراه بدون شوف لك بعيد بدون امراه تقول لي يعني انا عايزه تضربني عملت ايه حق تقول لي من 20 سنه ذهبت لراجل في كنيسه ودفعت له 50 جنيه وعمل عمل لبنت اخويا عشان يعطلها عن الزواج تخيل الظلم يوصل بمسلمه تروح كنيسه تعمل عمل لمسلمه اخرى ايه ده هو الظلم وصل بنا دي وصلنا لها زين مقدارها هي ممكن تدخل القصر العيني مش حد يقولك ازاي والدكتور يا مع معنى ممرضه حتى لامي فور ويتهذر مع الدكتور والمريض بره بيتعوح اعتبر اخوك اعتبر اخوكي يا اخي ايه خلاص, خلاص اللي عاديه درجة يا نسينا ربنا ما اشهر نبنا ربنا لما سوق اوتوبيس بقى سيئ الاوتوبيس وهو جنبي جنبيه واحدة كده شويه حط احمر واخضر واصبر تقول له نزلني هنا حاضر يا حلوة نحن نزلني بعدها بخمسة متر اوم جغل معوق روحنا نزني odoraf في محطه يا حبيبي اتركبلك ايه ده فين ربنا ما انت اللي بنصلي عليه ما بنحضر دروس علمنا ما كانش الكلام ده يقصص فينا ما لاش لازمه ان لازم نخرج من المساجد يا جماعه بتأسيس. لازم نخرج بسمره والقطه تتحرك شويه اذا الزعائق الدنيا منها نحط ربنا ان اي عمل هتعمله لله اذا خفضت جناح الذل وانت قوي وانت منصب وانت زمايل وانت زعيله تقدر تعمل وتسوي وتسامح من اجل الله يا الله العفو عنده ايه المقدره فينا فين ده فين في حياتنا العمليه فين في حياتنا العمليه على ارض الواقع لازم ده نحركه في قلوبنا لما ينزل اعلان لوظيفه ولان يجيبوا ريبه وفيني يجيبوا ريبه وناس بمؤهلات أفضل منهم خمسين مره ما تستغلش طيب عند سجن مدى يتحرك بتاعتك طورة خمسة عشرين عشرين يوم وواحد تاني يدخل أخدوه ولا بانتخابته ولا واحد يدينه خمسين جنيه تتحرك الدنيا ايه الظلم, الظلم ده الظلم ده يقف في طابول عيش راجل معه ساعتين ونص واحد تاني يقول يقفز افضل خمسة جنيه ويخرج الظلم ده انا ماش عايز اتكلم على ظلم اصر الظلم مش ظلم حاكم ولا ظلم وزير ولا ظلم غفير ده احنا في انفسنا عاوزين نصف حوالنا مع بعض عشان ربنا يرضى علينا احنا ليه حياتنا فيها صعوبة ليه في يا احنا مع انفسنا بنأذي بعضينا بنظلم مع كل واحد في مكان يقدر يضرب التاني على يديه ما مرهنش لا يا حبيب ربنا في ربنا كل واحد في حته لو هو فيها يرحم ربنا هيرحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء نظلم من عباد ليه احنا وصلنا نظلم ذا في يوم حساب هنقف قدام ربنا في صراط في ميزان في شفاع في قبري ربنا في جنه وفي نار اخي في الله لو لم تكن صاحب عقيده سليمه لم يتحرك هذا الكلام في قلبك لم يسمى هذا الكلام في عروقي لا عاوزنا نحرك كل كلمه قلناها في قلوبنا كلنا ولا اول كل واحد فينا يحاول يشوف نفسه يقدر يرحم يكون مسلم به ويرحمه يحاول يحرك الظلم يحاول يحرك الظلم من مكانه حتى يرضى الله عنا حياتنا كلها مصائب ومن ارد عن ذكري فان له معيشه ضنكاه دم. و و و و وكاين من قايه عدت عن امر ربها ووصله فعاقبناه عسابا شديدا وعذبناه اعذابا نكرا ده جانب الظلم طول ما احنا بنظن نفضل كده ساعه ساعه تلم مدارس مفيش نايم عيش تموت الرز مفيش احنا بنظلم بعض لكن لو مشينا مع بعض على جانب الاخر ولو أن اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا فتحنا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أخي في الله اياك والظلم ما هيكتظار شوف حاجة كان, إيه كان أهمير بقى كان أهمير على العلاق ويعمل ويسوي بالأياه يموت ظالم ويسأل عن كل مسلم أفله وعن كل صاحب مظلمه له اخي في الله اذا دعك قوتك على ظلم العباد فتذكر قوة الله عليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مغفرنا الظلمنا كفر عنا سيئاتنا توفنا وأتراضي عنا، توفنا مع الأمراض نسألك أرضاك والجنة نسألك أرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك لسانا ذاكرة وعينا دامعه وقلبا خاشعة وقسنا على البلاء الصادرة نعوذ بك من أعضار الداء نعوذ بك من عذاب الدار ومن شماتة الأح من شماتة الأحداث ومن خيبة الرجاء ومن السلم بعد العطاء ومن السلم بعد العطاء ومن السلم بعد العطاء اللهم اجعل بلادنا سخاءا رخاءا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين اجعل بلادنا سخاءا رخاءا يا رب العالمين وصال بلاد المسلمين اللهم لنا شر الظلم يا رب العالمين اللهم اجعل كرمك على من ظلمنا انصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هجاننا وانصرنا على من عدانا وانصرنا على من عدانا اللهم اصرخ والاف في كل مكان انصر المسلمين في كل مكان انصر اخواننا المسلمين في كل مكان ارفع راقتك وغضبك عنا ارفع راقتك وغضبك عنا مثل فأجلنا. بدنا نفادينا بدنا نشتاقين فاعلنا زبنا زبنا الله, نزلنا نزلنا نزلنا نزلنا. الله موثنا. ارحم موتنا ارحم موتنا ارحم امهاتنا وارحم ابائنا وارحم علمائنا ما الى رب العالمين اللهم ارحمنا اذا إلى الى المصير وعليه واخذنا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاة